والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغاراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضعة فخلقنا المضعة عظام فخلقنا المضعة عظام فكسون العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 وَإِنَّ عَلَاهَا دَهِابًا بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَبُثُّ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ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 يريدؤيَّ يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين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 إن هو إِلَّا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كَذَّبُون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكُنتم على أعقابكم تقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَتَدَبَّرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَعْتَئَبَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ كِرُونَ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 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فأوفر لنا وارحمنا فأوفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير